وَمو قَتَلَ مُؤمًِا خَطَ فَتَحْرير رَقَبَةٍ مُؤمنِن فَتَحْرير رَقَبَةٍ مُؤمنِةِ وَدِيَةٌ سََّمَة إلَ أَهْلِي إِللااأَ يَصقَددَّقُ فَإِنكَلَمِ قَوْ مِن دُ إَِّكُب وَهُو مُؤمنِنُ فَتَحرير رَقَبَةٍ مُؤمنِن وَإن كَان مِ قَوْم بَيْنَكُم وَبَيْنَهُم مثَاقُ فَبِيَةٌ مسََّمَ فَبِيَة مسَلنَّمَةٌ إِلَ أَهْله وَذَحرير وَقَبَة مُؤَّ فَمَلَم يَجد فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَاب عيْن تَوْوبَة مِنَ الله وَكَانَ الله عَليمًا حَكيمَا وَلَ يَقُْتُ لِمُؤمِن متَعَ مِدَم فَجَزَ أُ جَهَدَّ مُخَالدًا فيِيهَا فَجَزَ أُ جَهَنَّ مُخَالِدًا فيِيهَا وَغَبِبَ اللهَّهُ عَلَيْهِ وَللَهُ وَعددَّ لَهُ عذابا عظيما يا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 ان النذيره وفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أن يعفو عنهم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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا, وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجلوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَالدَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتًا وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ تَبَرَّأْتُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَاقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتابا وَأَنَا فَينُفُبْتِغَاءُ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ قلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصما واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما وَلَا كُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَكِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْ هَأَ أنْتُم هَأَ نَا إِن جَادَلْتُم عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ أم يَكُونُ عليهم وكيلا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 وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد اشتمل, اشتمل بهتانا وإثما مبينا ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك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 لعنه الله وقال لناتخذن من عبادك نصيبا مفردا ولا ضللناهم ولا ومن ينهم وراء مرناهم فلا يفتكن وَأَنَا مُرِنْهُمْ فَلَا خَلْقَ اللَّهِ وَلَن يَتَّخِذَ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ قَصَصًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ لَأَوَاهُمْ جَهَنَّمَ ولا يجدون عنها محصرا والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا وعد الله حق ومن اصدق من الله قيله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 وَكَانَ الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في وَمَا يُتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ إِلَّا أَن لَّا تُؤْتُوهُمُ النَّصِيبَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا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 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا فلا تميلوا كل المين فتذرواها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغللناه كلا من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 قالوا ألم نستحف عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بَيْنَ بين ذلك لا إلى له سبيلا يا أيها الذين آمنون لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم المنافقين في الدرك الأسفل من النار وننتجد لهم نصيرا إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك, فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما